بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد الله لا اله الا الله وحده لا شريك له خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحواء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 وارتقب المسلمون ايامه ولياليه قال الله جل وعلا فيه وعنه شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ايها المؤمنون هذه وقفات ايمانيه مع ما يمكن ان يمليه علينا شهر رمضان من الذكرى والعبر والعظات ونحن نفي الى نور الوحيين وهدي المشكاتين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 سُنَّةُ التفاظُل قال الله جل وعلا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَقْطَعُ ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يُشركون فاضل الله جل وعلا بين ملائكته وبين أنبيائه ورسله وبين سائر خلقه ومن خلقه الشهور والأيام والأعوام فجعل لرمضان مزيَّة لا لغيره أوجب الله جل وعلا به على المؤمنين على المسلمين عموماً الصيام وذكر ذلك في نداء كرامة لا نداء علامة قال الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وهذه الآية فيها ناحية بلاغيه خفية ذلك أن الله جل وعلا قالها بمناطفة جميلة يسيرة لعباده حتى لا أن الأمر مناط بهم وحدهم أن الأمر مناط بهم وحدهم قال جل وعلا وجل شأنه كما كُتِب على الذين من قبلكم تعذية للأمة واخبارا أن هذه العبادة والعريمة والشعيرة الجليلة تعبد الله قبل تعبد الله بها من قبلنا من الامم كما قال جل ذكره كما كُتِب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الإمام الذهبي رحمه الله وعند المؤمنين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من مدمن الخمر وشر من الزاني بل يظنون به الذنبقة والانحراف وهذه النقولة العظيمة لهذا الإمام الجليل تلقتها الأمة بقبول من غير مكير لأن الله جل وعلا أوجب صيام رمضان في كتابه وأوجبه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلوات الله وسلامه عليه ما بني عليه الدين من أمور خمس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 لا يتعبد الله جل وعلا بتلاوته مع اسناده إلى الرب تبارك وتعالى وهذه النظره النبويه عن الرب جل وعلا احتار الناس في فهمها فالاكثرون والمشهور والمنقول ان الصوم عباده لا يدخلها الرياء وهذا وين اشتهر بين العامة والخاصه إلا أنه غير صحيح فليس المقصود من قوله جل وعلا على لسان نبيه كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي أنها عبادة لا تدخلها الرياء لا يوجد عباده لا يمكن للعبد أن يراعي فيها كل عباده تدخلها الرياء إذا أراد العبد أن يراعي يستطيع امرؤ أن يأتي في يوم إثنين وهو غير صائم أو صائم لغير الله فيدخل دار إقامته أو دار وظيفته فيقدم له الطعام والشراب فيقول إن صائم فيعلم الناس أنه صائم وقد لا يكون صائما على الحقيقة وقد يكون صائما يريد بذلك ملح الناس وإذا نفى طالب العلم مسأله لا بد له أن يثبت غيرها وإذا نفى قولا لا بد أن يأتي له ببديل وإلا يكون, وإلا يكون النفي غالبا بمجرد النفي فأما المقصود فيما نعتقد وما يبدو لنا والعلم عند الله من قوله صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فانه لي وأنا اجزي به معناه كالتالي العبادات التي جاءت في حديث ابن عمر أربعة الصلاة والصيام والزكاة والحج وتأمل ثلاثة منها الصلاة قوامها الركوع والسجود قال الله جل وعلا كلا لا تطعه واسجد واقترب أي صلي وقال صلى الله عليه وسلم لربيعة ابن كعب الأسلمي فعني على نفسك بكفرة السجود أي بكفرة الصلاة وقال جل وعلا في قصة خبر مريم واركع مع الراكعين لأن الركوع قوام الصلاة وهذه العبادة القائمة على الصلاة السجود والركوع تعبد غير الله جل وعلا بها فكم من طاغية عبر التاريخ من لدن آدم وإس يبقى الأمر إلى أن تقوم الساعة تعبد من حوله تعبد أتباعه بأن يخضعوا له يحنو ظهورهم أو يسجد له وهذا أمر لا يمكن إنكاره وقع في التاريخ من يسجد ويركع ويعظم وينحني لغير الله تبارك وتعالى العبادة الثالثة الثانية حسب هذا الترتيب الزكاة والزكاة قائمة على أخذ نصيب من المال مستحق من أجل الله تبارك وتعالى يُعطى للفقراء يؤخذ باسم الله بامر الله ويُعطى للفقراء وهذه العبادة القائمة على أخذ شيء من مال الرجل أو من مال المرأة وقعت تاريخيا تعبد, تعبد غير الله جل وعلا بها فكم من طراح وجباه أخذ من أموال الناس ظلما وعدوانا والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث المرأة التي زنت عندما تابت قال والله لقد تابت توبه لو تابها صاحب مكس لغفر له صاحب مكس يأخذ من الناس أمواله فكم غير الله جل وعلا من طاغوت اخذ من اموال الناس يغما ما اخذ بقي الحج ثالث العبادات الحج قوامه الطواف بالبيت فالله قال وليطوفوا بالبيت العتيق اجمع العلماء على أن هذه الايه المعني بها الطواف الافاض وهو احد اركان الحج العظام فقوام الحج الطواف بالبيت العتيق ومع ذلك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 قال الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 عالم الغيب والشهاده فتعالى عما مش فاعظم فأعظم ما يضعه الصيام في العبد أعظم أثر للصيام أن الإنسان يستطيع أن يقول في نفسه كل أحد أستطيع أن اكذب عليه وأقول له صمت لك فيصدقني إلا الله جل جلاله لا يمكن أن يخدع لا بالصيام ولا بغيره وإذا كانت العبادة تعرف بالله أو عرف العبد الله أكثر من خلال تلك العبادة معنى ذلك أن ذلك العبد فقه معنى العبادة ولهذا قال الله كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون هذه الوقفة الأولى مع فريضة الصيام نفسه الوقفة الثانية مع قوله صلى الله عليه وسلم للصائم فرحته إذا افطر فرح بفطره في رواية فرح وإذا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 فكم تكون فرحه المؤمن اذا لقي الله جل وعلا وقد اتم الله له الرضا ورضي الله جل وعلا عنه هذا يوم لا يعجله يوم قال الامام الذهبي رحمه الله ولا راحه للمؤمن دون لقاء له ولا راحه للمؤمن دون لقاء له هذه الحياه مشغوله على الكبد على المشقه على العنت تسر تضر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 زوجة جعفر أبلغك عن جعفر شيء يا رسول الله قال نعم قت يا جعفر موضع الشاهد هذا نبي الأمة ورأس الملة ما فت يفرح بقدوم ابن عمه ويقبله بين عينيه ولم تمضي على هذه الفرحة أقل من عامين إلا ويستشهد ويستشهد ابن العم وينتقل للرفيق الأعلى والمحل الاسنى ويصيب الحزن قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم وهذا كله من رفيع عليه الصلاة والسلام عند ربه موضع الشاهد أن الفرحة الكبرى يوم يلقى المؤمنون ربهم جل وعلا وهل صام الأخياء واستغفر المستغفرون في الاسحار وقام المؤمن الليل وازدلف الى الجمعة والجماعات وعقد أنعمله بالتسبيح وأعطى الفقير والمسكين وخفض جناحه لوالديه وأقال العثره ورحم الناس إلا لغرض واحد لا بعده غرض على وهو لطهان الله جل وعلا إن الإنسان أحيانا يعمل للأوفياء من الخط وهو لا يشك لحظة أن أولئك الأوفياء سيعطونه أجره ويوفونه عمله على ذقة من أن أجرهم وما ثابتهم حاصلة فكيف الظن والثقه برب العالمين جل جلاله لا رب ان الثقة بالله أعظم وأجل وثمة خبر يزيد من إيمانك في هذه القضية الله جل وعلا ذكر أعدائه في في كتابه دون أن يصرح باسمهم قال وتر عليهم نذى الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها ولم يذكر هذا الرجل وقال جل وعلا الم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه ولم يذكر اسمه وقال الله جل وعلا في ايات كثيره وسيجنبها الاشقى ولم يسمي احدا بعينه وقال فليدع ناديه ولم يسمي من هذا الذي يدعو ناديه ثم عدو واحد من اعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه الله باسمه الصريح في كتابه هو ابو لهب قال الله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب مع هذا كله هذا العدو الكافر الظاهر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 اسقى في كل يوم إثنين من هذه النقرة وأشار إلى ما بين الإبهام والسبابه أسقى من هذه النقرة كيف الله أعلم بها يسقى من هذه النقرة لأنه أعتق مولاته ثويبه لما بشرته برسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ جزاءه في البرزخ حتى لا يطالب الله جل وعلا بشيء يوم القيامة وقدمنا إلى ما عميل ومن عمل فجعلنا أوهباء منثورا فإذا كان الرب الرحمن الرحيم جل جلاله الملك العدل وفى ابا لهب حقه وهو كافر مشرك عدو ظاهر مصرح بعداوته في القرآن فكيف رحمة الله بأهل الإسلام ممن حمل التوحيد في قلبه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالإسلام دينا وحبس نفسه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 على الظهر أعظم وعلى النفس أشد وعلى الصدر أكبر من حمل الذنوب الله وإياكم منها فما حمل المرء من رجل أو امرأة حملا أشد عليه من ذنوبه ومعاصيه لأن الذنوب شؤم على أهلها ووباء على أصحابها وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب وليس بين الله وبين أحد من خلقه نسد فكذرة الذنوب والمعاصي سبب لنقمة الله جل وعلا فلما اسفونا انتقمنا منهم الله يقول وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعمالهم وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وأهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه منهم من أرسلنا عليه حاصل ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من اغرقنا وما كان الله يظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما يعفو الله عنه أعظم وأكبر راجل العلاقة بين هذه الآيات بين رمضان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ولما سألته أم المؤمنين حائشة رضي الله عنها وارضاها أرأيت ان علمت أي ليلة هي أي ليلة القدر ماذا أقول فيها ماذا قال قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فأف عني ولا يوجد أحد بيننا ولا منا ولا فينا متكلم ولا سامع ولا مشاهدين إلا ويحمل على ظهره من الذنوب نحملها ونضعها بين يدي رحمة علام الغيوب اللهم لسنا براء فنعتذر ولا أقوية فننتصر ولكن لا حول ولا قوة إلا بك فاللهم كما سترتها في الدنيا اعفوا عنا يوم نلقاك والمقصود والمقصود أن استشعار المرء بذنوبه وخطاياه أعظم خطوة لغفران الذنوب وأعظم ما يبتلي الله به عبد بعد قسوة القلب أنه لا يجري أنه يحمل ذنوبا ولهذا قال ابن فرعون لما, ابن نوح لما قال له أبوه يا بني يركب معنا قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء يظن أنها ظواهر طبيعية ولم يعلم أنه انتقام من رب البريه والإنسان يبقى على وجه فإذا كان رسول الهدى ونبي الرحمة إذا راى السحاب تراكم يغدو ويروح يتغير وجهه خوفا من أن يكون عذابا مع أن الله يقول له وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم ومع هذا يغدو ويروح خوفا من أن يكون عذابا ويوجد من الناس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 تعبدهم نافلة بقيام رمضان، وإن كان الله تعبد المؤمنين بالنافلة قيام الليل طوال الدهر لا تستثنى ليلة بعينها، لكن قيام رمضان قيام الليل في رمضان اوكد منه في غيره، أوكد منه في غيره، ذلك أن الله جل وعلا شرع على فعل نبي صلى الله عليه وسلم.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 فاعتكف العشر الوسطى ثم قام في الناس صبيحة يوم عشرين وقام خطيبا يقول أيها الناس إنني كنت قد اعتكفت، ألتمس ليلة القدر وإنني منسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر وإنني رأيت أنني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، والحديث عند البخاريب الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال أبو سعيد فلم يكن في السماء قزعه فأظلتنا سحابه وأمطرت السماء وكان سقف المسجد من جريد النخل فالتفى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة إحدى وعشرين التفت إلى الناس وعلى جبهته أثر الماء والطين صلوات الله وسلامه عليه وهذه إحدى الحجج لمن قال إن ليلة القدر هي ليلة إحدى وعشرين والعلماء رحمهم الله في ليلة القدر انقسموا أول الأمر إلى قسمه فريق قال إنها تتنقل وفريق قال إنها ثابتة في ليلة واحدة في كل لعوام فالذين قالوا إنها في ليلة واحدة اختلفوا أي ليلة هي فقال منهم من قال بأنها ليلة 21 وليلة 23 وليلة 24 وليلة 25 ومذهب الشافعي وليلة 27 عليه أكثر العلماء وليلة 28 وليلة 29 بكل قال العلماء حتى أحصى الشوكاني أكثر من 40 قولا فيها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 أكثر العلماء على أنه قد وافق ليلة القدر ثم إذا غلب الإنسان على بعض الليالي دون غيره لعمل أو مرض فلا يغلب على ليالي الوتر من ذلك الشهر والموفق من وفقه الله تبارك وتعالى الوقت الخامسة لئن كان رمضان شهر صيام وقيام فإنه في المقام الثالث بل في الأول شهر, شهر القرآن قال الله جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن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 كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل كان صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة فهذا خير الملائكة ينزل إلى الأرض إلى خير الوصول صلوات الله وسلامه عليه يراجع معه القرآن ويتموه عليه يراجع بعضهم بعضا في كل عام مرة يراجع عن القرآن فلما كان عام وفاته صلى الله عليه وسلم راجع جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم القران مرتين وهذا يزدلف بنا الى حقيقه مهمه وهي ان الانسان ينبغي ان, من أن يجعل من رمضان جمله موطنا للقرب من الرب تبارك وتعالى بالصيام والقيام والعطاء وتلاوه القران وغيرها من الطاعات وليتاسى بالصالحين في وقعه بدر ما يدي رمضان وقض صلى الله عليه وسلم بقدح لم يكن معه عصا ولا اله حرب بقدح يسوي الصفوف فكان أحد المتقدمين في الصف سواد بن غزيه رضي الله عنه وارضاه منفصل عن الصف متقدم فابعده صلى الله عليه وسلم بالقدح وطعنه بالقدح في بطنه وقال استوي يا سواد فلما طعنه صلى الله عليه وسلم بالقدح قال سواد نبينا عليه الصلاة والسلام يا نبي الله أوجعتني وإن الله أمرك بالحق والعدل فاستقديني يعني أطلب القوت فقال صلى الله عليه وسلم نعم فكشف عن بطنه وقال يا سواد استقف يعني خذ القوت فأقبل سواد فقبل بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له صلوات الله وسلامه عليه ما حملك على ما فعلت يا سواد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 قربه إلى الله جل وعلا فيتقرب إلى الرب تبارك وتعالى بنية صادقة أن يرزقه الله جل وعلا التوفيق في رمضان فإذا ذلقه الله جل وعلا رمضان يسأل الله جل وعلا الإعانة على التوفيق على الصيام والقياه لأن المرأة إذا وكل إلى نفسه هلك ربنا ولمن أنه وإلا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاصرين وكل أمر المطلوب لا يدرك إلا بالله وكل أمر مرهوب لا يدفع إلا بالله ورمضان من أعظم مواطن عبادة الصالحين لربهم جل وعلا ولن يقوم أحد ليلا أو يحضر مسجدا أو يستمع إلى خطبة أو ينصر رمضان بحوله وطوله وقوته وإن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 كثير من الملهيات كثير من, من مما يشغله كثير من الاقراح الذين يضعون جداول عامه تبنى على ان يجعل الليل نهارا والنهار ليلا هذه القنوات تبث ليلا ونهارا مسلسلات ترزفها بكل عام وانتم بخير رمضان مقبول شهر كريم رمضان كريم وغيرها من العبارات وهم يحاربون الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا هذه هذه المواطن يجعلها الإنسان دبره وظهره وخلف ظهره وينسمس هذه الكتاب وسنه نبي صلى الله عليه وسلم ولا يغلب الإنسان أمر اكثر من أن يغلبه التقليد ومجارات العامة ومجارات الناس ومجارات حاد عن الطريق رأى ابن إشام بالسيرة النبوية أن رجلا من النصارى كان له ابن وكانت النصارى الذين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتورثون كتب ساقفة نجران كانوا يتورثون كتابا فكلما جاء رئيس لهم ختم على الكتاب ولا يفتحه يأخذ مصر التقليد حتى كان الأسقف الذي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خرج يمشي في نجرع فعفر فقال له ابنه تعث الأبعد يقصد نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الرجل لابنه لا تقل هذا فإنه نبي وإنه لمنصوص عليه في الوضعات يعني في الكتب فلما مات الرجل فورثه ابنه تذكر مقولة أبيه إنه لنبي فعمد إلى الكتب التي ورثها والتي كان كلما جاء أسقف يختم عليها يزيدها ختما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 وقدم حاجاً مؤمناً بالله ورسوله بعد أن نبذ التقليد على ظهره وركب ناقته وهو يقول إليس تقد قلقا وظينها معترضا في بطنها جنينها قد ذهب الشحم الذي يزينها مخالفاً دين النصارى دينها وهو يشهد أن لا اله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه الهمة والعزيمة ونبذ التقليد الناس لا يوفق لها كل وحد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 فإذا لا تنؤمن طوالة الساعات واللحظات فإذا وطئت قدمه في الجنة نأس نسي كل بؤس في الدنيا قال الله جل وعلا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسي ومنهم مختص ومنهم سافق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس فيها حريف فقال الحمد لله الذي أذهب عننا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نصب لا يمسون فيها لغوب فليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت وعلى هذا نقول ينبغي أن يسارع الإنسان بالصالحات في, في رمضان وفي غيره إلا أن الصالحات في رمضان أعظم أجرًا وأكثر مثوبة وعلى النقيض من هذا في <تصفيق> فيك عبادة الصوم التي فيها وفيها من بع الإحسان من الغفران يا شهر الرضا تأتي أزاهر من الرضوان حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة الله اكبر الله اكبر لا لا يا الله اللهم رب هذه الدعوه التام والصلاه القائمه محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته ولأن فيك عبادة الصرم التي تنهى وفيها منبع الإحسان أشر من الغفران يا شهر الرطاء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 من حبسها طاعة الله رحمة الله جل وعلا ورضوانه ومغفرته كان له عند الله الجزاء الأوفى والنعيم الأتم معاشر المؤمنين هذا ما تيسر إراده وتهيى إعداده وطول الكلام ينسي بعضه بعضا لكنها جملة هي موعدة قبل أن تكون محاضرة ولقاء مبارك قبل أن يكون لقاءا موسع أردت فيه الإصلاح ما استطعت وما توفيقه إلا بالله عليه توكلت وأيليه نيب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 في السماء عرشك وفي كل مكان رحمتك وسرطانك نسألك اللهم بمقاعد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمه الأهم وجدك الأعلى وكلمتك التامة يا حهر قيوم أن تصري على محمد وعلى آله وأن تبلغنا رمضان وأن ترزقنا فيه الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا فيه من المعتقين من النار اللهم اجعلنا فيه ممن كتبت لهم العتق من النار اللهم اجعلنا فيه ممن كتبت لهم